طيب الحديث السحادي والسلاسون عن انس بن مالك رضي الله عنه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال في المسجد فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما بذنوب مما فاهريق عليه فاهريق عليه الحديث قلت والحديث اخرجه البخاري رحمه الله تعالى في غير باب من صحيحه من حديث انس رضي الله عنه ارضاه فاخرجه في كتاب الوضوء باب طبعا هنا للإنصاف أقول إن هذا الجمع للروايات الذي معي من عمل محمود أحد إخوانكم من طلبة العلم وقد جمع لنا الحديث في حوالي ستين رواية وأخذ ذلك منه شغلا وجهدا مضنيا كبيرا يعني في جمع حسن طيب اخرجه البخاري باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد من حديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه قلت هكذا الرواية فصبه يعني من فعله وقد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب في كتاب الأدب باب الرفق باب الرفق في الأمر كله ولكن بلفظ فصب عليه فيكون الجمع بأنه بأن الصب قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم كما هو في صريح الرواية فصبه عليه وفي رواية لمسلم فشنه فشنه عليه وهذا صريح أن الصب من فعله وعلى هذه الرواية يحمل تحمل الرواية الثانية فصب عليه. وكذا روايه فاهريق عليه واما الروايات التي فيها ان الصب كان من فعل غيره صلى الله عليه وسلم فيمكن التوجيه اولا بان الفعل ثبت منه يعني ومن غيره صلى الله عليه وسلم من باب مباشرةه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بنفسه تأكيدا على ما كان منه تأكيدا على ما كان منه صلى الله عليه وسلم من التيسير. وعدم التشنيع على الرجل وسانيا إما أن يكون الفعل نسب إليه لأنه من أمره صلى الله عليه وسلم كما نسب العلم إلى جبريل مع أنه صلى الله عليه وسلم هو المعلم وذلك لما كان جبريل متسببا في هذا العلم قلت وكل من المعنيين صحيح والجمع أقوى يبقى هذه أول مسألة معنا في الجمع بين الروايات عندنا روايات أنه فصب عليه أن النبي هو المباشر لفعل له الصب وهناك روايات بماذا ببناء الفعل لمن؟ للمجهود قال فصب عليه وفي روايه أمر رجلا فدعا بماء فالروايه الظاهره ان الرجل هو الذي باشر فعل الصب كيف الجمع بين هذه الروايات الثلاث نقول اما اولا بمباشرته الصب بنفسه تاكيدا على التيسير والاغذي بالرفق واضح فيكون الصحابي قد صب شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام قد صب إيه؟ شيئا وعليه تحمى الرواية له القهالة اللي هي فأفريقا فصب إلى اخره ثانيا إن يمكن يكون الراوي نسب الفعل إليه لأنه هو ماذا هو الامر كما نسب العلم إلى من إلى جبريل لأن جبريل هو ماذا هو المتسبب بما قال يا محمد أخبرني أخبرني فقال هذا جبريل ايه جاءكم أو هذا جبريل جاءكم معلمكم أمر دينكم يبقى إذن يمكن الجمع بين الروايات بأن رواية فصبه لمباشرته الفعل حقيقة أو أنه أمر به فنسب الفعل إليه الرواية التي فيها أن الصحابي هو الفاعل يحتمل على الجمع بأن الصحابي فعل والنبي أخذ من من يديه فصب عليه فتكون رواية الجمع أولى من رواية ماذا؟ من رواية الإفراد أو من رواية الجهالة واضح؟ قلت والجمع أقوى يقويه سبوت الروايه من فعله ثانيا ان سبوت فعل غيره لا ينفي فعله صلى الله عليه وسلم ثالثا ان المقام مقام اي مقام تعليم فمباشرة التعليم بنفسه ماذا أولى ليكون ذلك إيه أظهر للناس وأبيا رابعا ومباشرته الفعل تأكيدا على الرحمة بهذا الصحابي خاصة لما صدر منه قبل ذلك في الرواية من أنه ماذا دعا له لان في روايه هنا ثابته بزياده اللهم ارحمني ومحمدا فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام قام فباشر بنفسه من باب مكافاه الرجل على ماذا على ما دعا فلذا باشر بنفسه تاكيدا على الرحمه بهذا الرجل والتيسير والرفق به وهذا وجه رابع يقوي روايه اليه الجم قلت الوجه الخامس انه روي بالجهاله فصب عليه او فاهريق عليه كان الراوي رواه بالجهاله لمشاركه اكثر من ايه اكثر من واحد في امر اليه في امر الصب فلم يحتج الى التعيين لكن متى تعين اذا كان القائم بالامر ايه واحد لكن إذا كان اللي قاموا بالأمر أكثر من واحد لم تكن في حاجة إلى ماذا إلى التعيين يبقى هذه خمسة وجوه نقوي بها رئيه وجه الجمع من مباشرته الصب بنفسه وإن قام به بعض الصحابة رضي الله عنه فإما أن الصحابة قاموا به ابتداء ثم قام فباشر هو انتهاءً للتعليم وللتاكيد على التخفيف والتيسير واما انه صلى الله عليه وسلم بدا بنفسه فحمل عنه ماذا الصحابه ذلك لان الصحابه كانوا اسرع ما يكونون الاقتداء به قلت ويقوي ما سبق قوله انما بعثتم ميسرين واصل البعثه لمن له هو هم معه في هذا المعنى بما اقتدوا به وشاركوه يبقى هذه أول فائدة يا طلبة العلم وعلمت بها طريقة الجمع بين ماذا بين الروايات والتأليف بينها ولم أزل أقول هذا باب علم شريف وباب علم عظيم وانتم تعلمون أن نفرا من الناس يتسلطون على الاحاديث اليوم ويضيعونها ويضعفونها بدعوى ماذا يقول لك هو الروايه فيها اضطراب فصب عليه ولا فصبه عليه ما اللناش ويضع يده بقى على ايه على اخره هكذا كانه ايه عن الرجل فكر وقدر قال طب ما لناش من اللي صب باشر فعل الصب واضح طيب قوله رضي الله عنه قام أعرابي هكذا في رواية البخاري من حديث أبي هريره وفي حديث أنس جاء أعرابي وأن أعرابيا قلت يعني اتفقت الروايات أن الرجل كان أعربيا وقد اضطرب أهل العلم أو اختلف أهل العلم في تعيين هذا الاعرابي فعينه أقوام أنه زلق ويسترى اليماني وقال بذلك ابن الملق ونقله ابن حجر ولكن الإسناد مرسل فضلا عن كوني الواسطة بين إسحاق ومحمد بن عمرو. راو مبهم وقال الحافظ ذو الخويسرة التميمي حرقوس بن زهير رأس الخوارج رأس الخوارج حرقوس ما هو قال اليماني هو التميم نال علما قالهما رجل واحد حرقوس بن زهير رأس الخواري وفرق بينهما نفر من أهل العلم آخرون ونقل الحافظ بن حجر أنه الأقرع بن حابس او عيين ابن حصن طيب احنا عندنا الان ثلاثه هل هو الاقرع ولا عيين ولا ذو الخويصر التميمي ومن قال العلم من قال ذو الخويصر اليماني واليماني غير التميمي قلت والذي يترجح انه مبهم لم يعين ومجهول لا يعرف دانه لم يارد تسميته تسميته في اكثر الروايات او جل الروايات ثانياً أن زلخوي صرت تسميم مشهور يسمى يعني زلخوي صر مشهور يمكن ايه تسميه يعني أنت الآن لو دخل واحد علينا جديد لا يعرف لن نسميه تقول دخل أخ في الله لكن لو دخل من يعرف هتقول دخل زيد دخل ايه عمر ولن تقول ولن تقول دخل, دخل إيه أخ في في الله مشهور فشهرته تغني عن ماذا يعني شهرته تغري بيه؟ بتسميته وتبعث على تسميته لكن الراوي لا ينشط ألا يسمي إلا إذا كانه مجهولا قلت خاصة أن الراوي لا ينشط أن الراوي لا ينشط يسمي إلا أن يكون مجهولا بالنسبه له ثالثا وما جاء في صدر الروايه ينفي كونه التميمي لان التميمي كان غليظا جافا اما هذا الراوي اما هذا الاعرابي فيظهر انه كان ماذا كان طيبا غافلا بدليل صدر الرواية انه قال إيه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا ويتاكد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبان له أن المساجد لا يصلح فيها ماذا هذا البول والقزر خامسا يقوي ما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام ترفق به ولو كان زلخوي صر التميم الجاف القلف لاغلظ فيه القول يبقى هذا كم سادسا لان زال خويسرا تميم النبي اغلظ فيه القول, القول لما جه قال يا محمد مر لي من مال الله وكذا قال يخرج من ضئضئ هذا اقوام يقول فيهم كذا وكذا وكذا يمرقون من الإسلام كما تمرق السام من الرمية يحقر أحدكم صلاة ولا صلاة من آخر لكن هذا الأعراب النبي ترفق به واضح سابعا ولا يكون الأقرع بن حابس ولا عيين ولا عيين بن حصن طب ليه لأنه لم يثبت بذلك سند ايه سند صحيح كما انهما مشهوران معروفان لا يخفيان عن مثل انس او ابي هريره لا يخفيان عن مثل انس وابي هريره وهما من رواه الحديث المساله واضحه ولا لا من رايح فين عقلك مع الافطار قول في تعيينه طيب ما هذا يعني لكن احنا بنتكلم على الذين عينوه احنا انا متفق معك لا فائده من تعيين لعموم الحكم لكن احنا ليه احنا بنرد على الذين عينوه قالوا ذو التميمي قالوا عيين ابن حصن قالوا الاقرع ابن حابس فردنا عليهم من هذه الوجوه يمكن نسمعها وجها وجها قل يا ابا حمد. من الأولى. لم يرد تسميته في أكثر جل الروايات فلو كان هو الأقرع أو عيين بن حصن أو زلخ ويصرى لا سمي ولو فين ولو في رواية نين؟ أمسك هنا فائدة لغوية اخوكم قال زلخ امنا ذلخ هذا ينفع لغه ها ينفع قولا واحدا يا اهل اما بتقول سوره الكافرون ازاي تقول سوره المؤمنون ازاي ما تقول سوره المؤمنين ينفع يا ابو سفيان لا قولا واحدا إلا إذا كان على سبيل الحكاية يعني بيحكي قول غيري على فكرة هو له وجه في اللغة له وجه فعلا في اللغة يخوني واضح؟ له وجه في اللغة قالوا ان الأسماء بتنقل كما هي, كما هي. هو اسمه زلخ ويسرى ده اسمه ايه؟ أو لقبه لقب كالاسم الكنيه على فكرة هذا معروف في اللغة له وجه وإن كان الوجه ضعيفا واضح لكن فعلا له وجه وإن كان الوجه ضعيفا العموم نخرج من الإشكال النزلخ والسرة التميم مشهور معروف فلو كان هو صاحب هذه الفعلة وهذه الرواية لسمه من الصحابي لأنه لا يحتاج إلى أن يجهله واضح ثالثا جاء في في في صدر لو الرجل دعا للنبي عليه والسلام في الصلاة في صلاته اللهم ارحمني ومحمدا وذلك بعض اهل العلم جعل هذا الحديث تحت باب الكلام في في لان الرجل دعا في صلاة قام فصل ركعتين وقال اللهم ارحمني ومحمدا فيظهر انه كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل لماذا لما دعا خصه بالدعاء وهذا من شدة حبه وللتاكيد على شده الحب بظنه أنه لم يدعو لاحد ومنع الرحمه عن العموم بينما زال خويسرة التميم يظهر انه لم يكن محبا للنبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مصلحيا دليل انه امسك ايه وقال يا محمد وكذا مرلي من مال الله ما يفعل هذا الا ان يكون رجلا ايه مصلحيا ليس في قلبه زرة زرة حب لهذا الرسول الكريم لكن هذا يظهر انه كان محبا جدا وكان غافلا طيبا بدليل ايه انه قام شوف رواية دعا بعدين صلى ركعتين ظن ان المساجد كاي بقع من بقاع ايه الأرض، فأخذ في طائفة من المسجد فبال، لكن زل خسر التميم يظهر انه ماذا؟ إنه كان جلفاً جافاً غليزاً رابعاً. <تصفيق> يتأكد أن الرجل فعلاً كان غافلاً بدليل إنه أبان له أن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا البول وهذا القذار. بما يظهر أن الرجل لم يكن يعلم وكان الرجل غافلا خامسا <تصفيق> نعم ترفق به ولم تراه ترفق بزلخ ويسر التميم لما, إيه؟ لما أمسك بملابسه بل قال عمر دعني أضرب عنقه قال له دعه فيخرج من ضئضي هذا وكذا بل ثم قال في آخر الرواية لئن أدركتهم يعني أدركت سبحان الله ضاعت الرواية مني الخوارج لأقتلنهم قتل إيه عاد وإرم بينما هنا تراه إيه ترفق بالرجل بل مارس بنفس عملية الصب على بوله ها لو كان زلخ ويصر لاغلظ فيه القول كما سبق فأغلز فيه القول في قصة الإمساق بالملابس. إحنا قلنا أن الرواية أصلا لا تصح في تعيين للخويسرة أنت ما نقلت هذا وده أهم شيء في الموضوع <تصفيق> أن الرواية المروية بأنه ذو الخويسرة التميمي مرسلة وفي إسنادها مبهم يبقى إذن ليس هناك خبر مسند فين في تعيين ذلك العرابي والأصل إنه لا يعين إلا بماذا إلا بخبر إيه مسند واحنا ما عندنا خبر مسند قول سامع لا يخفى لاخرع بن حابس ولاعوين بن حسن على مثل ابي هريره وانس بن مالك لانهما صحابيان ماذا مشهوران معروفان فلو كانهما لترى ماذا ان انسا قد سما خاصه انهما قد اسميا من دونه ذا شهره فجاء رجل يقال له زل ايه زل يدين شوف عينوه لانه شوف مع انه اقل شهره من من, من الاقرع و زل خويسرا و بن حصن واضح يبا اذن هذا يدل على انه لم يكن يعرف هذا الرجل وأنه مسلم جاء من طائفه من الاعراب يعني يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وايه ويعني يصلي معه إلى اخره قلت خاصه خاصه أن الاعراب ما كانوا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وقدومهم عليه كان عزيزا وهذا مما يقوي وجه كون هذا الاعرابي ماذا؟ مجهولا قلت فضلا فضلا عن كونه لا فائدة ترجى من تعيينه وفي تعيينه لأنه لا يترتب على هذا التعيين أي علم ولذا ذكروا صفته ولم يذكروا اسمه لتعلق العلم بصفته لتعلق العلم بصفته من بيان حال الايه الاعراب من بيان حال الاعراب من قله العلم بسبب بعدهم عن المدينه النبويه لانه هنا مساله عشان نطرد القضيه كلها هو بول هذا الاعرابي كان لقله علم ولا كان لبداوه وغلظه وجلافه ها لقله علم لا لقله علم ويظهر قله العلم فين من وجهين ايه طيب قلت ويقوي ما سبق من أن بول الأعراب قد وقع في المسجد هاهنا لقلة علمه ويظهر ذلك من دعائه الذي دعا به اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا وكذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له ان هذه المساجد ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقزر خاصه وأن سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها وقع من الأعراب لقلة علمهم وبعدهم عن المدينة النبوية ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المدنية والبناء يظهر للرجل يظهر للرجل فرقا بينه وبين أي بقعة من الأرض لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره ما كانش في شيء من أنين؟ من البناء والمدنية فيظهر للرجل فرقا بينه وبين ماذا؟ وبين أي بقعة من الأرض فلذا الرجل ظنه إيه؟ كعموم الأرض يجوز البول فيه لكن لو وجد في شيء من المدنية لما فعل هذا قلت وهذا مما يبعد كونه زلخيصر التميمي الجاف اش الغليظ ويقوي كونه رجلا من الاعراب غافلا لا يعلم وحسن الظن أقرب من التهمة كما هو معلوم يبقى الآن هذه تقريبا حوالي عشرة وجوه تقوية كون هذا الرجل ليس معروفا ولا معلوما في بحث طيب لعلك لا تجد في مكان وفي رد لأقوال أهل العلم في تعيين هذا الرجل بأنه الأقرع بن حابس أو عيين بن حصن أو زلخوي التميمي أو زلخوي سر اليمني وخلاصة القول لم يثبت بذلك ايه أصر وأنه لو كان واحدا من هؤلاء الثلاثة لعينه الراوي قص أن أن أولئك الثلاثة هم مشهورون معروفون لا يخفى تعيينهم يعني على الراوي والذين قالوا بأنه زلخوي بأنه زلخوي سر التميمي لماذا لأنهم أرجعوا فعله إلى الشده وماذا والغلظه والبداوة ونحو ذلك أما الذي يترجح لنا أن فعله راجع إلى ماذا إلى قله علم وطيبة وغفلة وهذا ترجح مما يبعد كونه ماذا زلخ ويسرى تميم وليس هذا تبرئة له فتهمته أشد من من ذلك بل والذي وقع لهذا الصحابي في هذا الحديث رضي الله عنه وإن كان يزم من وجه لكن يعذر من وجهين الوجه الأول أنه ماذا لا يعلم ومن لا يعلم معذور واحذر أن تقول يجهد لأن وجدتها في كلام بعضها العلم وما هذا طيب كما قرأت في بعض الكتب ويقول وليس في الحديث مستفاد أكثر من جهل عائشة بكذا وكذا يعني اللفظ شديد إنما يقول من عدمه علم عائشه صحيح من عدم علم ماذا عائشه رضي الله عنها و هذا شيء منجد الشاهد ان هذا الرجل ما فعله الا لقله إيه؟ علم وطيبه وغفله هذا ظاهر من الروايات طبعا توقفت في اثبات اللفظ الذي قال به محمد هو, هو اي لفظ يا محمد ايه هو اللفظ قال ايش؟ لا وقفت على رواه محمود فيها لا اعلم هذه ها مفي... يا محمود الجمله مفيده محمود دايما محمود كده يوصلك لغاية المضاف ويسيب المضاف اليه لكن جملته <تصفيق> لكل حال معربه ايه ايه هي بقى طيب قلت ويقوي ما فات ويقوي هذا ما افاد محمد ومحمود بنقل الاول عن الشيخ ابن عثيمين ان الأعراب اعتذر بانه لا يعلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أعلم ومن إفادة محمود في هذا من أن الأعرابي قال ظننته صعودا من الصعدات وزلخ ويسر التميمي مثله لا يجهل هذا غصة والخوارج أصحاب عبادة وتهجد وصلاة بل وعلم والرواية في المعجم الكبير للطبراني قال والذي بعثك بالحق ما ظننت إلا صعيدا من الصعدات هذا والله تعالى على وعلم طيب بها هذه الفائدة الثانية معنا في مسألة تعيين هذا الاعرابي والذي ترجح لنا أنه ليس معينا طيب إن شاء الله تعالى الأذان طيب نتم بعد المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى هذا البحث القيم في الجمع بين رواية الحديث وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى بالنسبة للمنهج والدفاعيات لا تدخل في الامتحان الامتحان يكون بين دفتي المذكره من بين دفتي المزكرة ان شاء الله تعالى يعني لن يخرج عن المزكرة أما التراجم فكما قلت بأن المحل الذي سيدخل من التراغم هو الدفاعيات المحل من التراغم هي الدفاعيات عن الصحابة لا الترقم كلها والله المستعان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكنا طلبه العلم قبل المغرب مع بحثنا هذا البحث الرائع في الجمع بين روايات حديث انس رضي الله عنه وهو الحديث المعروف ببول الاعرابي طيب ناتي الى الفائده الثالثه وقد قد جاء في بعض روايات وهي من حديث أبي معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم امر فقال خذوا ما بال عليه من التراب فالقوه خذوا ما بال عليه من التراب فالقوه بوقوع البول عليها وأنها لا تطهر بمجرد صب وانها لا تطهر بمجرد صب الماء عليها يبقى هذا هذه رواية حجة الاحناف في انه لا يكتفى بمجرد الصب وإنما يجب حفر الأرض ثم ماذا صب الماء عليها قلت لما جاء في التجديد في أمر البول وهذا التجديد وافقه ما يجب من حفر الأرض ورفع الطراب وجوابه بأن هذا من حديث أبي معقل وهو مرسل، وهو مرسل، لأن أبا معقل تابعي. قال قام عربي إلى آخر الحديث. كما أن اكثر رواية أبا معقل يعني عن التابعين. وعليه فلا يقال إن الواسطه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فهذا محتمل بل ومحتمل ضعيف ولا حجة بمثل هذا المحتمل الضعيف وعليه فلا يستقيم دليل الاحناف في وجوب حفر الارض للتطهير البول يقوي هذا هو انه لم يرد لم يرد في جميع الروايات ذكر حفر الارض وأن أكثر الروايات بل كل الروايات على الاكتفاء بصب الماء ثانيا ولو صح لأمكن حمله على أنه من باب المبالغة في التطهير وليس اصلا في التطهير لعبرة هي المسجد أو لعلة هي أن الأرض أرض المسجد ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم الماء طوف وعليه فلا حاجة لحفر الأرض ها هنا لأنه لا معنى له قصنا الأصل في التطهير هو الماء رابعا والأمر بحفر الأرض وحفر الأرض هاهنا يتنافى مع ما ورد أول الرواية ماذا ورد أول الرواية ما يجب من التيسير إنما بعثتم ميسرين فالأمر بحفر الأرض هنا يتنافى مع التيسير الذي جاءت به أول رواية قلت خامسا ولو سلمنا بوجود الأمر بحفر الأرض ورفع التراب، لا يبقى للنجاسة هنا أي معنى لأنك رفعتها سادسا بل ثبت ان الكلاب كانت تدخل مسجد النبوه فتبول وما كانوا يرشون على بولها شيئا فإذا كان يكتفى هناك بالجفاف في بول الكلب أفنزيد هنا في بول الآدمي الحفر على الصب حفر على صب الماء وهراقه يا طلبة العلم هذه مسألة سالسة في الجمع والتأليم بين الروايات ان في رواية في أنه أمر برفع التراب مكان البول ثم صب الماء وهذه الروايه هي حجة الأحناف من أنه قالوا لا تطهر الأرض إلا بماذا إلا برفع التراب ثم صب الماء وهذا شك فيه شيء من تكلف والرواية أولا لا تصح لأنه رواية أبي معقل وأبي معقل تابعي ففقد الواسطة بينه وبين من وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل روايته لأن الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام غير معلوم فإن هو تابعي وفي الغالب تكون رواية التابع عن من عن صحابي فتكون الواسطة ها هنا ماذا صحابي نقول لا هذا محتمل لان رواية أبي معقل الغالب عن من أبي معقل ابن مقرن روايته في الغالب عن تابعين مثله فأصبح الاحتمال الأكبر لرويته عن من عن تابعي ما رويته عن صحابي ضعيفة هذا هو جواب ثانيا إن هذا الحديث مروي من طرق كثيرة جدا ليس في جميع الطرق ذكر ماذا رفع التراب يرش الأرض أو صب الأرض فلا يعدل عن هذه الطرق الثابته الصحيح المسندة إلى طريق ضعيفة ويعد هذا في شيء من مخالفه أبي معقي لما روى الصقاك ولو قال هذه زيادة ثقه لا لان هذه فيها شيء من المخالفه ثالثا لان في صدر الروايه قال انما بعثتم ميسرين فاين التيسير اذا إذا كان يامرهم برفع التراب وصب مكانه هذا ينافي التيسير الوارد اول الايه الروايه بل رابعا انه ثبت أن الكلاب كانت تدخل مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وترش تبول يعني ما كانوا يرشون على بول اشياء لانه كان يجف فاذا كان هناك يعدون الجفاف طهرا فكيف لا نعد ها هنا الصب طهرا ونكتفي به طيب نأتي الى كم المساله الرابعه قد جاء في روايه مسلم وجاء في روايه مسلم من قول عليه الصلاه والسلام إن هذه المساجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذف لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذف إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قلت وبيه احتج المالكيه وبيه احتج المالكيه على عدم مشروعيه التسوك في ماذا في المسجد وبيه احتج المالكيه على عدم مشروعيه التسوك في المسجد لانه يعد نوعا من انواع القاء ماذا القاء القذر في المسجد قلت ودلالته محتملة وهذا الاحتمال وهذا الاحتمال تطرده الأدلة الصحيحة الصريحة من تسوك النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة أولا قوله لولا أن أشق على أمتي إيه؟ الأحناف قالوا بهذا أيضا نعم عليكم السلام وبركاته أولا كما أفاد أبو سفيان أيضا هذا من كلام الأحناف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقولوا عند كل صلاة يشمر المسجد وغيره بل وشموله المسجد قوي ليه ها لأن الصلاة لأن الصلاة أصل مشروعيتها في في المسجد ثانيا أنه قد صح عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم كانوا يعلقون السواك على أزانهم يعني في المسجد. ثالثا أن الأصل في السواك أنها عبادة مبالغة وإكسار ومنعها في المسجد ينافي المبالغة والإكسار رابعا أن الأصل في السواك أنها عبادة مطلقة تشرع كل وقت ومنعها لا يكون إلا بدليل خامساً من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من جملة أحكام الجمعة وأن يستنى ولا ينفق أمره من أن يكون في ولا ولعفا من الحديث أنه قبله خامسا ولا نسلم ان التسوق هو من باب القاء القذر في المسجد سادسا والتسوق المذكور والقذر المذكور في الروايه انما هو الشيء النجس بل يغلب على الظن انها العذره بقرينه ماذا <تصفيق> ذكرها ماذا مع البول يبقى قولون هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر يبقى المقصود بالقذر هنا ايه العذره لان غالبا العذره او الغائط يقرم بماذا بالبول خاصه ان هذا هو مورد الحديث وليس المقصود بالقذر هو ما يستقذر صحيح قلت ثامنا وليس ما يلقيه الإنسان في التسوق هو قذر على الحقيقة لو سلمنا أنه يلقي شيئا خاصة أنه يمكن دفع ذلك خاصة أنه يمكن دفع ذلك عن طريق اتقاء ما يخرج. بعد التسوق في منديل او نحوه كالنخامة كالنخامة فانه ما كره النخامه في المسجد انما كره القاء النخامه في المسجد صحيح تاسعا ولا سابعا ها قلت والسواك انما شرع هو شرع ليه هل لإلقاء القذر ولا تطيبا للفم قلت والسواك شرع تطيبا للفم في قرينه قوله مطهره للفم وان النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالطيب ويستحب تطيب المساجد والتطيب والزينه لها عاشرا ودليل المالكيه محتمل من دلاله المفهوم لا يقدم على ما ذكر من دلالة المنطوق من دلالة المنطوق وإن كانت دلالة عامة ولكن الأصل بقاء العموم واضح يا طلبة العلم يبدل مسألة رقم كم تفضل المساله رقم كم في الجمع بين روايات الرابعه طيب حسبكم اليوم هذه الاربع مسائل لننتقل الى دفاعية مهمة خاصه وانا متعجل اليوم وهذه الدفاعيه عن الشيخ الالباني رحمه الله